بسم الله الرحمن الرحيم بنافي إخوي بخشندى مهربان تبت يدا أبي لهب وتب ما أغن عنه ماله وما كسب لناوتي هدود استي أبو لهب ولناوشتو سودي بي نغيان دارا يكيو اويك كردي لدجمناتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم سيصلانا رن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بيغمان لمولا دتيتنا وآقري بليس دار لغلج نكيدا كهلقري دارو تاوغ بونا نوي آجاوة فی حبل من مسد همیشه گریسی چی بادراو لپلی خرمائی آگرین والگردنی دا